<سؤال> الحمد لذلك محمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضد له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا إذن الذين آمنوا تقول الله حقاً قاضيه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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهداه نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار إن الله سبحانه وتعالى خلق الثقالين للجن والإنس من أجل غاية كبرى وحملوا أمانة غضمان هذه الأمانة سخرت من أجلها المخلوقات من أجل أدائها حق تأذيتها إنها الأمانة الكبرى فأي سعادة ينالها من أداها وأي شقاء يطبق على من ضيعها قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة أحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً إنها أمانة التوحيد وأمانة الدين أمانة الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية أمانةٌ على الجسم والعقل والعيال والأهل الأمانة في ولاية الإنسان الصغرى والعظمى والأموال والأعراض والأقلام والأسرار والبيع والشراء والأخذ والعطاء والعلوم والمعارف وفي كل مجالٍ للأمانة فيه مدخل إن مفهوم الأمانة واسعٌ جدا ملخصهٌ الأمانة فيما بينك وبين الله سبحانه بإقابة دينه والمسارعة في طاعته والأمانة فيما بينك وبين العباد والأمانة مع نفسك بإعطائها حقها المشروع من غير إفراط ولا تفريق ولا يبغي بالإنسان أن يحتقر الأمانة في أي شيء ولو كان هذا في الأمر اليسير الصغير أخرج الإمام أحمد وأبو ذاود وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل بحديث ثم انتفت فهي أمانة إذا حدث الرجل بحديث ثم انتفت فهي أمانة تأملوا جدقة في هذا الحديث إذا كلم الرجل أخاه ثم التفت حال تكلمه كان ذلك علامة على سرية هذا الكلام حتى لو لم يقل لك إن هذا الأمر سر وذلك أن الالتفاة يشعوك أيها الإنسان بأن قائل هذا الكلام لا يريد أن يسمعه غيره فهو أمانة يجب حفظها ولا ينبغي أن يُحصَرَ معنى الأمانة في ردِّ الوداعِعِ إلى أهلِها لا ينبغي أن يُحصَرَ معنى الأمانة في ردِّ الوداعِعِ إلى أهلِها فحزن ولكن هذه الأمانة أمرٌ عظيم تُنظِّم الاستقامة في شؤون الحياة كلها من عقيدةٍ وعبادة ومعاملةٍ وأدبٍ وعلم وسياسة وذلك سرُّ سعادةٍ أُمَم وشقائها إن العبد المسلم إذا حقق الأمانة بمفهومها الصحيح الشامل فلا عليه إن فقد الدنيا بأسرها ماذا متصفا بالأمانة بعيدا عن الخيانة أخرج الإبن أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا أربع ما كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث أن تكون صادقا في حديث غير كاذب وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم إن حفظ الأمانة صفة الأفاضل من خلق الله سبحانه اتصف بها رسول رب العالمين إلى الأبياء والمرسلين جبريل الأمين كما قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين والتزم بأدائها أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام أمناء الله على وحيه والمبلغون رسالته إلى الجن والإنس فكان من أهم صفاتهم الأمانة فلوح وهوذ ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم قال لقومه إني لكم رسول أمين واشتهر خاتمهم, اشتهر خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم حتى كان يُعرف بين قومه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وهي كذلك صفة للمؤمنين المفلحين والمصلين المحافظين على صلاتهم قال سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فكان جزاؤهم أنهم يردون في البوس هم فيها قاردون إن الأمانة عنوان صلاة العبد وبرهان على استقابته ودليل على ديانته فلا يحقِّق الأمانة إلا من صلح لسانه وقلبه مصداب هذا ما أخرجه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده قال لا تستقيم أمانة رجلٍ حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه من أجل هذا كان ارتضابها بالإيمان وثيقًا توجد بوجوده وترتفع بارتفاعه كما جاء هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان حين يكفر الفساد في الناس ترفع الأمانة منهم حتى لا يكاد يوجد من يتصف بها إلا قليلا قال حذيفة بن اليمن رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال في أصل قلوب الرجال ويعني بالرجال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة هذا الأمر الأول ثم حدث بالأمر الثاني فقال ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة فقال صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت والوقت هو الأثر اليسير ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل والمجل أثر في الجلد مثل أثر الحريق كجمر دحرجته على رجل فنفق يعني فانتفق فلتقط الدوراب منتبرا وليس فيه شيء ثم اخذ حصاه حجرا صغيرا فدحرجه على رجله قال ليصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا يقال للرجل ما اجلده ما اظرف ما اعقل وما في قلبه مثقال حبه من خردل من الايمان متفق عليه والمراد برفع الامانه اذهابها بحيث يكون الامين معدوما او شبه معدوم ولهذا كان رفعها من امارات الساعه وعلاماتها الداله التي على قرب الساعه ودنوها عن ابي هريره أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فإن أدرك المسلم زمن تضييع الأمانة فهو مأمور بمجتهاد في إصلاح نفسه ولو فسد الناس كلهم أجمعون وعليه الاهتمام بأداء الأمانة ولو ضيعها كل من على الأرض من الجن والإنس أخرج الإمام أبو حبان أخرج الإمام بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب يوما عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما فقال له كيف أنت يا عبد الله بن عمر إذا بقيت في حثانة الناس قال وذاك ماهم هم يا رسول الله قال ذاك إذا مرجت أماناتهم وعهودهم وصاروا هكذا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه قال فكيف ترى يا رسول الله أوصلي ما أعمل فقال تعمل ما تعرف وتدعو ما تنكر وتعمل بخاصة نفسك وتدعو عوام الناس إن الأمانة تنفع صاحبها يوم قيامة فتقوم مع الرحم على جنبتي الصراط يدافعان عن الواصل الذي يصل الرحم وعن الأميل الذي حفظ الأمانة ولم يضيحها كما جاء هذا في صحيح مسلم وضد الأمانة الغيانه التي هي من صفات المنافقين حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق ان من علامات النفاق التي التي يتميز بها المنافق انه اذا اؤتمن وهي كذلك من صفات اليهود وقيل ما تنفق عنهم قال الله عز وجل ولا تزال تطلع على قائمه منهم إلا قليلا منهم وقال سبحانه او كلما عاهدوا عهدا فبغى فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون لما كانت الخيانه كذلك كان المتصفون بها مكروهين عند الله سبحانه لان الله عز وجل يحب الامانه والوفاء ويحب الاملاء الوفيا ويبغض غيرهم من أهل الخيانة والغضر قال سبحانه ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أتيماً ولو قُبل المسلم بالخيانة فإن دينه يحدم عليه أن يتزم الأمانة ولا يقاهل الخيانة بخيانة مثلها أخرج الجرميلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أدِّي الأمانة إلى من اعتمنك ولا تخل من خالك أدِّي الأمانة إلى من اعتمنك ولا تخل من خانك أقول الذي تسمعون وأستغفر الله رواكم فاستغفروه إنه هو الرفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله كفيدا في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يقول الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعلم إن الله لعلم ما يعظهم به إن الله كان سميعاً بصيراً إن شرف الأمانة وعظيم منزلتها عند الله لا يبيح للإنسان أن يحرف بها فلا يدوس الحالف إلا بالله سبحانه فعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا من حلف بالأمانة فليس منا من الأمانة أن يحفظ بإنسان سر أخير ولا ينسره للناس فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا ألعب مع الغذمان الصغار فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي يعني أطلت الدخول على أمي فلما جئت قالت أمي ما حبثك يا أنس فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة قالت ما حاجته قال قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إنها سر فقالت أم سليم لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا قال انس بن مالك ولو حدثت به احدا من الناس لاحدثك به يا ثابت وثابت هو ثابت البناني الراوي عن انس بن مالك ان التخلق بالامانه امر عظيم يحتاج اليه جميع الناس حتى تنتظم امورهم وتتحقق مصالحهم وحتى ينتشر العجل فيما منهم يتصف به الوالي في ولايته والمسؤول في وزارته والمبضف في دائرته ومن وجد في نفسه ضعفا يحول دون أداء الأمانة فلا يحد له أن يتطلع إلى الموصف أو يسأل جمارا أخرج الإمام المسلم في الصحيح من حديث أبي ذلن رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الا تستعملوني الا تجعلني مسؤولا على بعض الناس فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي قال ابو ثم ذر ثم خاطبه يا امالر إنك ضعيف وإنها امانه انها يوم القيامه خزي وندامه انها يوم القيامه خزي وندامه الا من اقذها لحقها فالعلماء والقضاء وقلاب العلم والدعاء هم أولى من يتصف بالأمانة ليؤدوا حق العلم والقضاء والدعوة والإفتاء والحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل من كتاب وصنة قال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن بالخاملين خصيما وقال سبحانه وإذ أقل الله منها فالذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكثمونه وينبغي كذلك على المدرس في مدرسته أن يتذكر أن الله سبحانه جعل تحته أبناء المسلمين فإذا ضيّعوا الأمانة فيهم فقد ضيّعوا مستقبل الأمة وأملها لابد أن يضرسوا فيهم محبة الله سبحانه وانتزام دينه والتأدب بأخلاق الإسلام فويل لمن كان سبباً في انحرار شباب الإسلام ويل لمن كان سبباً في انحرار شباب الإسلام ولا سيما مع تكالب العاليات على الدين والأخلاق والقيم فاللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك والعادل عند أجله والتاجر في سوقه والصالع خلف آهته ومصرعه يجب أن يراعوا الامانه في اعمالهم فلا يمارسوا الغش في السلع ولا ينتهبوا من المال ما ليس لهم فبات حرام وسحت يبنون به اجسادهم واجساد اولادهم وكل جسد نبت بالسحت والحرام فالنور اولاه ومن غشنا فليس منا فكم من شركات كبرى تحطمت بسبب خيالة عمالها فهم يخربون ميثهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعترروا يا قل الأنصار هل يضل المؤمن التقي النقي أن يدخل جوف زوجه وأبنائه حراما يكون سببا في انحرافهم عن سواء السبيل إن أمانة الرجل في أهله وأولاده من أعظم الأمانات التي ضيعت في هذا الزمن حتى قلّ الحياء في كثير من نسائنا وساءت أخلاق أولادنا وبناتنا أذبلوا طربيتهم وأسلموهم إلى دورٍ يعلموهم سفاسف الأمور ومزامير الشيطان والكلام باللغة الأجنبية زعموه في أنهم يتقدمون وكذبوا والله فاللغة العربية هي لغة القرآن الذي أنزله الله عز وجل برسالٍ عربيٍ مبين وهي لغة أهل الجنان فهؤلاء أشمتوا بنا الأعداء من اليهود والنصارى فاللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين إن أقواماً من المسلمين ظنوا أن الأمانة فيهم ملء بطونهم وإشباع شهواتهم وتحقيق رغباتهم وجلب الطعام والشراب لأولادهم وبناتهم فحسب والله ليس بالأمين من أدخل بيتهم مقعراً من مقعرات الشيطان فأفسد بيديه الزوجة والولدان رباهم على العر والتبرج والزنا والفجور ويحصل بذلك الويل والفجور ليس بالأمين من يشتري بماله قوعاً من نفسه لباس التبرج لأهله ويرضى الخبف ولا يحرق ساكنا ومن يزرع الشوك يجني الجراح ليس بالأمين من يرى بعينيه أولاده يركنون إلى أماكن الذين ظلموا في السينما ومحلات البيدي والأغاني ثم يجعل يديه على فيه كأنهم ليسوا بأولاده ألا فاعلموا أيها الناس أن شأن الأمانة عظيم وأن خضبها جليل من أدّاها سعيدة الدنيا والآثرة ومن ضيعها شقيّة فيهما روى البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبدٍ يستوعيه إلا هو رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لهم إلا حرّم الله عليه رائحة الجنة ألا فتكوا الله ربكم وأدوا أماناتكم فإن كل راعي مسؤول عن رعيته قال الله سبحانه يا إله النبينا آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنكم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآفرة اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخضاءنا وعبدنا وكل ذلك عندنا اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسامر بلاد المسلمين سبحانه اللهم وبحمده أشهد أن لا إلا إلا أنت أستغفرك وأدوم إليك